بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد عزيم. هذا كلمكم في هذه الليلة المباركة عن قول السيد النصيح التلاميذة ها أن معكم كل الأجانب وإلى المقدار ذا. في الحقيقة الرب دائما مع شعبه في كل حين سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. والظهورات بتاعت ربنا في العهد القديم كانت لأخنوم الابن لأن الكتاب يقول في يوحنى 1-18 عن الاب لم يره أحد قبل أن الله لم يره أحد قبل الابن الوحيد الكائن في حبن الاب هو قبل وأيضا كما كان مع الناس في العهد القديم، حتى كان منهم في الفردوس، وكان معهم لما أخرج الراتبين على رجاء وذات فردوس، وسيقطع منها المؤمنين في الفردوس. كل الأيام وإلى انتباع الضحر انصير النسيح قاضر من الأموات وقد قدم التلاميذ أربعين يوما يحدثهم عن الجمهور المختصة بملكوت الله في هذه الفكرة سلمهم جميع العطاءات والتحوّص وكل الأسرار الكوناسية، وأيضاً في هذه الفترة سلمهم جميع الرموز التي ترمز إليه في العهد القديم، كما تيل في لوقا 24. انه فتح اجزانهم ليفهموا ما في الكرس وشرح ايضا لتلميذي عموات وللتلميذ بعض الجهر لهم جميع ما كتب عنهم في ناموس موسى وفي الانبياء وفي المزامير ياريت كان الخديس لؤى حفظ لنا هذا الكلام فالمسيح اللي قال لهم تؤمن معكم كل الأيام وإلى أنفرأ ذاهم ظهر لهم بعد قيامته وعزاهم وأعاد الفرح إلى قلوبهم كما سبق ووعدهم قائلا أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه وأيضا هزان شكوكهم هذال الشكوك اللي كانت عندكم ليس فقط شك كسوما اللي قال إذ لم أضع أصبع موضع النسائي بشنوك المؤمن ولا أيضا شك مريم المهدلية التي تنطفه البستان وظنت أنهم سرقوا الجسد ولا تعلم أين وضعوه اننا حتى شكوك التلاميذ كلهم ففي رؤى 24 لما ظهر لهم ظنوه خيالا ظنوه شبحا ظنوه روحا وهذا الظن يبقى معناه ان الكسف مطمس بل بيشكوه روح فقال له لماذا تخفر هذه الأفكار على قلوبكم بالسوني وانظروا ان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي واكل معاهم طبعا هنا تنازل من السيد المسيح اللي مفروض انه قام بجسد ممجد لما يستطي هذه الأمور لأثناها السلاميذ بان الذي قام هو الجسد لان الروح ما بتقوم الروح ما بتقوم عشان تقوم اللي بيموت هو جسد فعمهم بالقيامة وقت كانوا بالقيامة كان لازم لكي يخلبه العالم كله بالقيامة هل قلنا انا إن قلت لكم شكوك أنا مش أعاتبكم أو أعاتبكم على الشكوك أنا أمتزكم من هذه الشكوك لكي يكون إيمانكم قويا ظهر لمريم المقبلية ظهر لبوترس ظهر لتلميزية عموات ظهر السبع من التلاميذ كانوا يشيدون السمك كما ورد في يحنى ظهر لحدث كبير من الناس يقول السؤال لأكثر من كل سنة يعني بعضهم ميزان باطي وظهر لشغل الترسوسي كان يظهر لكي يخنع الناس بالقيام هو أيضا لم يكتفي في ظهوره بالتعزية وإزالة الشكوب والتعليم هو أيضا ظهر للأحد عشر لكي يمنحهم الكهنوت يقول الكتاب في يوحنا عشرين انه دخل عليهم والابواب مغلقة دليل على الاهوثة طبعا عن الجاسب الممجن وقال لهم كم ارسلني الاب ارسلكم انا طيبا ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا من غفرتم لهم خطاياهم غفر لهم ومن أنفسموها عليهم ومسكّر يعني نشمة صغيرة زي واحد بيختبى فحصة واحد ثاني صبي يصبره لا بسultan كهلو إن يغفر له خطيئة أو يمسك عليه وهذا من الروح القدس هل لهم اقبلوا الروح القدس اقبلوا الروح القدس من غفرت لهم خطياهم غفرت لهم ومن هم سبتمون عليهم ومسكت وهذا ايضا تأكيدا للوهد الذي من الشجوع لهم من فرد. في مكة 18-18 حيث قال لهم ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء أعطاهم هذا السلطان وكان منهم أيضا في صنع المعبودات وأعطاهم السلطان على صنع المعبضات ونلاحظ هذا راضحا في خصة شفاء الأعراض اللي كان من جباب الجميع وبيطلب أحكام من الناس فمتعس قبل ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي عندي إياك أعطيه باسم يسوع كن وامشي. فطب بشر والناس استغربوا وأرادوا أن يمجدوهم، فردوا قائلين لماذا تنظرون إلينا هكذا كأنين بقوتنا أو تطوّعنا جعلنا هذا يمشي. لكن يسوع الناصري اللي انتم قتلت بوه وطلبتم اميوه بلكم رجل مقاتل يعني براباس باسمه هو ده اللي قدر يمشي اذا كان المسيح كان جنهاهم بيعطيهم القوة على المعرضات وهذه المعرضات استمرت في سفر اعمال الرسل الى احساس كان طيبا منهم يرشدهم هين يخدمون وكيف يخدمون فألهم اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها وألهم اذهبوا وتلبزوا جميع الأمم وعمدوهم بسن الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما سيحدث. وورأهم إنه الكراهية تكون للعالم حجمه وليس لشعب واحد مختار من الله كما كان يعترض اليهود. يزهر الى جميع الامم فريزوا بالانجيل للخلقه كلها واحيانا كان يظهر لي الله في تعليم خاص في هذه الكراسه كما حدث معوله 7 وهنا برضو قبل ما نتكلم على جولس نقول أن السيد المسيح أضاف إلى الرسل جولس الرسول زودوا ليه وإبدا له قوة من كل نحن وجعله رسولا للأمم كل ده بعد خيامته وبعد صعوره في أعمال الرسل الصحت 22 ظهر المسيح لبولس وقال له ها أنا أرسل بعيدا إلى الأمم وفي أعمال الرسل الصحت 23 ظهر له برضه وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا وهذا يرينا كيف أن بولس الرسول كان له دوره الكبير في تأسيس كنيسة روميا لأنه ذهب إلى هناك واستعبر بيتا وأقام فيه السنتين وكان يقبل جميع الداخلين إليه ويكرز بالنسيح وبالملكوت بكل مباهرة بالأمور كان السيد المسيح ايضا بعد قيامته وبعد صعود ايضا معهم كل الايام في صلواتهم ولا ننسى تلك الاية الجميلة التي قال فيها حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسم فهناك أكون في وسطك، وبصفة إن بيكتمع باسمه آلاف من الناس وملايين في الكنائس في القداست الإلهية، إذا هو بيظهر مع الناس ومعهم في كل بلاد العالم في وقت الصلاة. لا ننسى ايضا في عبارتها أن نأخذ كل الأجامل على انقضاءها. انه معنى في القداس الإلهي. فإحنا بنصلي في القداس الإلهي وبنقول هو ذكاء المعنى اليوم على هذه المائدة ما نهيل إله موجود معنا في كل قداس. في سر الافترسية المقدس السيد المسيح لم قالها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدرس لم يفقد رسله الخديسين فقط لما كان يقصد بالكنيسة كلها ممثلة في هؤلاء وفي كل الذين يخدمون في ملكوته على الأرض هو اللي قال لا أترككم يدان كل الأيام ليس فقط عن أبرار التبیسين كالرسل والرعاة والمعلمین الأثروا وإنما حظ أيضا مع الخصائص التي يقودهم إلى الثورة ولذلك قال في سر الرؤیة في 3 ثلاثة ها نواتف على الباب وأقرأ من يفتح لي أدخل وأتعش معه وهو معه وهو أيضا أرواح الذين ينتقلون فيكونون معه في الفردوس كما قال للس اليمين اليوم تكون معي في الفردوس وينطبق هذا على كل إنسان بار فالمسيح يكون معه في الفردوس وكان نظرهم أيضا يرشدهم ويكشف لهم الأفضاع والعيوب اللي عندهم كان حدث في الرسائل التي أرسلها إلى رعاة أو ملائكة الكنواتس السبع التي في آسيا لكل واحد منهم كان يقول له أنا غارث أعمالك وكل واحد عنده خطأ كان بيتشفوا ليه حتى الفاتر كان يقوله انا عارف اعمالك وصحبك وصبرك ولكن عندي عليك ان تركت محطتك الاولى اذكر من اين سقط وصبت بل اكثر من هذا ارسل رسالة الى ملاك كنيسة ساردوس وقال له انا هارف اغمالك وقال له ان لك اسما انك حي وانت ميت كن غيورا وطب واركى الارسالة حتى الى ملك كنيسك لو اللي قال له انت لست حرا ولا باردا من صني ودعاؤه ايضا في الثوبه اذا كان المحكم وليس فقط مع الرسل ولا فقط مع رعاه هذه السماحه بالسبق انما مع كل واحد وكان ايضا يقوي ودامه العاملين معه، كما ظهر لبولس الرسول في أعمال الرسل الصفحة 13، ألو لا تخف، لا تكلم ولا تصر، لأمن لي شعب كثير في هذه المدينة، ولا يقع بك أحد ليؤذيك عن قوام. فابول استذكر هذه المهونة التي من الرب لتكون معه وتقويه فقال عبارته الجميلة جدا في رسالة في قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينه سيد المسيح في عمله مع الناس وثقويتهم كان يرسل نعمته لتعمل فيهم ولذلك اصبحت هذه جزء من البركة التي فعت للناس نعمت ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم كما ورد في كورونسوس الثانية في الصحة نعمة رباني يسوع المسيح تكون مع جميعكم وتكررت عبارة جعنة كثيرا في رسائل بولس وبولس تكلم على خدمته وقال في مقارنة نفسه بالرسل وحين تعطت أكثر من جميعهم ولكن ليس أنا بل نحن فالله العاملة فيه ونعمته العاملة معي لم تكن باطلا لا انا بل نعمل الله العاملة فيه بل المسيح العامل في الناس كان يسكن فيهم ما اجمل عبار بولس الرسول لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيه حاجة جميلة. بس بسأل أني أعمل معكم، جاب بيسكن فينا وكان هذا تنفيذاً لقوله أيضاً في إنجيل يوحنا: الذي يحب الذي يحبني يحبه أبي وأحبه أنا وإليه نأتي وعندق نصنع منزلا يعني يسكن فيه ها أنا معكم كل الأيام وإلى انتبار البعض معكم في جهدكم ومعكم في صلواتكم ومعكم في خدمتكم بل معكم أيضا بالنسبة للخطاء الوصول الى الثولة وبونس الرسول بيقول لكي يحل النسيح بالايمان في قلوبكم السيد النسيح قال انا معكم كل الايام والى انقضاء ده طبعا الرسل لم يعيشوا الى انقضاء ده إنما هنا أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء دهر تنطبخ على الكنيسة المخدسة على كل عضو فيها يشعر الواحد أن المسيح مهات كل الأيام وإلى انقضاء دهر بس المهم الإحساس بوجوده معنا لأنه بالنسبة للتلميذي عمواش كان المسيح ماشي معهم وهم مش شعرين به مش حاسين ان هو ده المسيح لغاية لما كشف نفسه ليهم لكن المسيح كان مع الكنيسة في قوال تاريخها، ولو لذاك ما بقيت الكنيسة حتى الآن. كان المسيح مع الكنيسة لسنة لله. وظهورات السيد المسيح للقديسين كثيرة موجودة في سير القديسين وفي كتب التاريخ. كان ظهر مثلاً للقديس الأب بيشوي مرتين. ونحن بنشتفز دي في الصور والأيقونات اللي بنعملها السديس الأنبى بيشويد وكان ظهر للسديس الأنبى بولا الذي كان يجاهد كثيرا في رقياته وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا وكما كان يظهر أحيانا لبعض الناس في وقت وصف وفاته. يستقل أرواحهم ويعزيهم ويقويهم وكما يجعل أيضا للتديس بطرس خاتم الشهداء الباب 17 من بطارك الكميساتنا يحذره من هاريوس الذي هاجم لهوس المسيح السيد المسيح لم نهال هأنا معكم كل الأيام وإلى أن خدأ البعض يكون معنا هنا على الأرض ويكون معنا أيضا في الفردوس كل الأيام إلى نهاية العالم ويكون مع الخديسين وهم آتون معه في مجيئه الثاني كما قال الكتاب الهب يجيه في ربوات قد ويكون معنا أيضا في الأبدية في أورشلين السماعية نسكن الله مع نفسه المهم أيها الأخوة الأحباء إنه كما يكون الضب مهما ينبغي أن نكون نحن أيضا معه لأنه كما قال التلسيس أو غسنوس في كتاب الآثاريات قال للرب كنت يا رب معي ولكنني من فرض شكوتي لم أكن معه فمفروض أنها تكون معيّة متبادلة يكون هو معنا ونكون نحن معه. لأنه كان مع أورسليم في ذلك الزمان ولم تكن هي معظم وأخيرا قال لها يا أورسليم يا أورسليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أجمع أولادك كما تجمع دجاجة في راسها تحت جنافيها ولم تريدوا أنا أردت وأنتم لم تريدوا ربنا بيكون معنا بنامته ويعمل فينا المهم أن نعمل نحن مع النعمة ونشترك مع نعمة ربنا لكي ننال النتيجة التي نرجوها نكتفي بهذا أصلاً. تدو سبب فيك أن يفاجئك من في <تصفيق> بمخي اسمه سنديوه. ما شو مسلمون أنا. أكيد درستی Młość را студره می Harriet استرام بیر زندر اییل وپهی ebenی استظیم زندر ای Seve giorno valeti roba